لآن ل ا ق ر ك ه الهدى ح للخدمات ن ل ا ل ك إياك وإياك يوم الدين إياك نعبد ن س ت ع ي ن اهدنا الصلاة ي ه 「今夜の事件は」 「今できる」 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ت ي ه Thank、you إن م ن ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ا ل ل ه فتكون من ا ل خ ا س ر ي ن أنت ت ك ر ه ا ل ن ا س حتى